لا تبلؤن في أموالكم وأفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 فبأس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ